سيد الحلوين كان يا ما كان كان في تلات اخوات وكان عندهم تلات بقرات وجدهم كان عجوز خالص عايز يشرب يجيبوا الميا يشرب عايز ياكل يحطوا له الاكل في بقه عايز يمشي ما يقدرش يمشي والتلات اخوات يشيلوه سنه من ذات السنين النطرة ما نزلتش عليهم معرفوش يزرعوا قمح علشان ياكلو ومعرفوش يزرعوا برسيم علشان يأكلوا الثلاث بقرات والثلاث اخوات قعدوا يفكروا والثلاث قالوا نسيب جدنا هنا ونمشي في بلاد الله يمكن نلاقي بلد نزرع فيها قمح وناكل ونزرع فيها برسيم ونوكل بقرنا لكن هنسيب جدنا ازاي ده احنا هنمشي كتير وجدنا لو خدناه ما يعرفش يمشي وحنمشي كتير ومش حنقدر نشيله يمكن نجوع ونعطش نستحمل احنا لكن جدنا ما يستحملش نعمل فيه ايه نعمل فيه ايه والتلاتة قالوا نمشي ونسيب جدنا هنا نسيب معاه مية وزاد ونمشي احنا والتلاتة يسألوا لكن ذا جدنا ما بيعرفش يشرب لوحده وما بيعرفش يأكل لوحده والثلاثة يقولوا طب يعني هنعمل ايه قد احنا نسيبه لوحده هنا وجدنا له ربنا والثلاثة اخوات حطوا لجدهم المية والزوادة وخلاص حيسيبوا جدهم يقول لهم حرام تسيبوني الواحد حرام خدوني يمكن انفعكم واحد يقول تنفعنا في ايه ده احنا لو خدناك حنمشي ماشي اليوم في سنه والتاني يقول تنفعنا في ايه ده احنا لو شناك حنتعب في اليوم تعب سنة لكن التالت يصعب عليه جده العجوز الثالث يقول انا اللي حاخد جدي انا اللي حشيله اقسم معاه لقمتي واقسم معاه ميتي اخواته يقولوله على كيفك جبت التعب لنفسك انت حر وده احنا قلنا لك مش هنشيله معاك ولا حنديلك من زادنا ولا ميتنا انت حر واخوهم يشيل جده العجوز شيلة يتعب ويستحمل واخوهم يقسم مع جده العجوز المية والزوادة يعطش ويجوع لكن اخوهم يستحمل مشوا قليل مشوا كتير لقوا نفسهم في الصحرة والصحراء يا بتبقى حر موت الصبح المية خلصت منهم كلهم الصحراء حر والشمس نار والاخوات الثلاثة عطشانين هيموتوا من العطش محترين مش عارفين هيعملوا ايه جدهم يسألهم ايه يا ولادي زعلانين كده ليه محترين وخايفين من ايه الاتنين له ويعني لو لك هتعمل لنا ايه لكن جدهم يقول قولوا يمكن انفعكم اخوهم الثالث قالو يا جده المية خلصت مننا حنموت من العطش والحر جدهم العجوز يضحك ويقول بس كده شوفوا خلوا البقره الكبيره تمشي وامشوا انتوا وراها ما كان ما البقره الكبيره تقف وتخربش برجليها افحتوا حتلاقوا بير الاثنين يقولوا كلام ايه ده بقى هي البقره تعرف المية وهي جوه الارض الاخ التالت يقول نجرب ونشوف وجرب البقره الكبيره مشيت البقره الكبيره لفت هنا وهنا البقره الكبيره وقفت وخربشت في الارض الثلاثه اخوات فحتوا الله ده صحيح ميه ودير يشربوا ويرشوا الميه على وشهم وايديهم ولا يموتوش من العطش والثلاثه اخوات مشوا لسه في الصحراء والصحراء ياه بتبقى برد موت بالليل والثلاثة اخوات معهم الأش والحطب لكن مفيش معهم نار. هيجيبوا النار منين؟ يبصوا الوالد في الصحراء. هيموتوا من البرد. شافوا بعنيهم نار بعيدة بعيدة قوي. واحد من الثلاثة اخوات قال أروح أول الحطب وأجلكم. النار نار راجل سياد. أعد جنبها وبيدفف. والاخ الاولاني ولع الحطبة قبل ما يروح لإخواته. الهواء يطفيها والتاني راح يجري وجاي يجري لكن قبل ما يرجع لإخواته برضو الهواء طفى الحطب ضحك الجدوم العجوز وقال النار ما تجيش كده خدوا الحطب حطوه في النار ولما يحمر الحطب حطوه في طبق وتعالوا حطوا الحطب الأحمر اللي زي النار في قلب فخ النار هتولع واقعدوا والدافه عملوا الولاد كده والتلاتة اخوات قاعدين يدفوا ويقولوا لو كنا سبنا جدنا لوحده كنا متنا مرتين مرة من عطش الصبحية ومرة من برد الليل مش هنسيبك يا جدنا ابدا ابدا مطرح ما نمشي هناخدك معانا نشيلك نديلك المية ونقسم معاك الزاد في العطش نفعتينا وفي البرد نفعتنا وجدنا والله والله غالي علينا كلنا <تصفيق> لا لا لا لا عيب يا اولاد طب وحيا تيتين자 يا جيدوا مرات لواني يا جيدوا طب وحيا تيتين자 يا جيدوا مرات لواني يا جيدوا ولا بويانا الحورة ما تجيبو جدوا لوحك Dan الله الله الله الله ودكلني يا اولاد جيد يا س شكرا ان شاء الله وفي نفس المعارف الحيد فينا